بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعود طيب. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مياده الله تعالى فلا مضل له وما يضل فلا هدي له Uħaxħadu il لا uħaxħadu il الله وحده لا شريك له sallallah, uħaxħadu muhammadan Abdullah, وصحبه وسلم. suddu uħaxħadu il-Sahmi, uħaxħadu il-Sahmi, uħaxħadu Bismillahi rrahmani rrahim Bismillahi rrahmani rrahim Inna arsalna Nuha ilaa qawmihi an anbir qawmak min qabli an ya'tiyahum 'adabun aleem إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين قال يا قوم اني لكم نذير مبين قال يا قوم اني لكم نذير مبين انعبدوا الله واتقوه واطيعون انعبدوا الله واتقوه واطيعون الله إلى أجل مسمى يغفر لكم من إلى أجل مسمى يغفر لكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يغفر INNA AJALA ALLAHI JA'A LA YU'AKHKHURU اجل الله إذا جاء إذا جاء, لا يؤخر لو كنتم إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Nie dziwię się w tym, co się dzieje w Polsce. Nie فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَاراً فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي إلَّا فِرَاراً وَإِنِّي كُلَّمَا دَعوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم مجرم يقولوا استغشوا اغتيابهم وأصروا بها ها نسب ولا لا من يقول النجم من يقول لا ديما فهم جماعه تعذب الانحياز لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء فما ج... اه لا اعلم طيب هذه معطوف الواو جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار سوف واستكبر. نرى ان شاء الله في الوقفه التداله ما تقفش على المعطوف المعطوف عليه دون المعطوف وتبدا هذا لأن الكلام ما تمش وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله وقفنا نحني، اضطرارا ونبدو بعدين يعني بش نبدو نرجع جعلوا أصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار واستكبر واضح Szanowni Państwo, fi serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam جعلوا أصابعهم, جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا فيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا inni jaa'lamtu lahum wa inni qultu Thum la'inni thumma inni jaa'lamtu lahum wa asrartu lahum israra فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا بارك الله فيك نسال الله يغفر لنا للخلف بين حفص وقلون فيما قرانا هناك اصل لقلون انه يقرا يأتي ياتي اذا التقى ساكنان ياتي بالاول مضموما اذا كان الثالث من الفعل الذي بعده او الكلمه التي بعدها مضمومه فهنا كلمه ان اعبد قرأ قلون انعبد واضح وبالنسبه للحفص قرأ بالكسر ان يعبدوا ان اعبدو وهذه من اصول عند عند قالون وضم ك اولى الساكنين لثالث يضم لزونا كسره في ند حل يعني الذين ياتون بالساكن الأول مكسورا في ندن حلا اللي هم حمزة وعاصم وأبو عمر البصري حمزة وعاصم وأبو عمر البصري وضمك اولى الساكنين لثالث يضم لزوما يعني الثالث مضمون ضم أصلي كسره في ندن حلا يعني هذا الضم يأتي بالكسر عند هؤلاء الثلاثة اللي هم الفاء رمز ل لحمزة براو والنون رمز لعاصم براويه والحاء رمز لابي عمرو البصري أما الباقي منهم نافع برويه فانه فإنه به وعلى الأصل مضموم واضح فهذه من الأصول لرواية قالون أنو عبده كذلك من الأصول في باب جاءات الإضافة قالون نافع عموما إذا جاء يألي إضافة بعض الهمزه يأتي بها بالفتحة إلا مواضع هملا إلا بعض المواضع المستثنات تدرس في, في في علم القراءة فقرأ نافع فلم قالون قرأ فلم يزدهم دعائية إلا فرارا يألي إضافة هنا جاءت متحركة بالفتح في حين أن حفص لم يحركها قرأها بالمد ساكنه يعني يقرا فلم يزدهم دعائي الا فرارا وكذلك في كلمه ثم اني اعلنت لهم قالون يقرا ثم اني اعلنت لهم هذه هذه الخلاف هذا من من الاصول وليس من الفرشيات هذه قواعد انها قواعد عامه مش كما الخلاف اللي يمر معنا احيانا يكون من الفرش كما كلمه يوم إذن ولا يوم إذن هذا من الفرش نزاعة نزاعة نصب هذه من الفرش لكن هذه الخلاف اللي مر معنا الآن من الأصول يعني قواعد عامة هذه طيب هذا بنسبة الملاحظات فيما مر معنا نبدو في القراءة بش بالشكل المتسلسل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 إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم من قبلك نبهنا دكتور ايمن سويد إلى أمر جزاه الله خير أن الإخفاء عند القاف والكاف يكون بإغلاق المخرج تماما أي أنك تلصق أقصى اللسان فيتمحد الصوت من الخيشون فقط وهذه حالة خاصة في هذين الحرفين الإخفاء قسمه إلى ثلاث أقسام اللي هو الحرف القاف والكاف هذه الإخفاء معهم يكون بإلساق أقصى اللسان في المخرج يعني مخرج القاف ولا الكاف من قبلي من كان بالتالي ما يكونش فهم صوت فموي من كنساك الخشو موت الصوت أصلا لأنه ما فيش صوت ثموي هذا القسم الأول القاف والكاف القسم الثاني الدال والتاء والطاء الدال والتاء والطاء هذه لقرب مخرجها من مخرج النون فإن الاخفاء فيها يكون بتقريب رأس اللسان إلى المخرج دون تلامس هذا هو الصحيح دون تلامس ميمسس يعني سنقول مثلا في قولنا كنتم فما عندي يبتاه بعد نجرب اللسان رأس اللسان نجربها المخرج التالي كما يمسش ولا كان يمس غادي مش تولي كنتم باعتباره أنه مجراب بعضها مش تخرج تظهر النون وولي إظهار واضح المثل بالنسبة لباقي الحروف باقي الحروف بخلاف هذه الحروف اللي ذكرناها الإخفاء عندها يكون ب جعل اللسان في المخرج لأنه لا يضر مثلا الاخفاء عند حرف السين اجعل اللسان في مخرج السين مثال من سو ما يضرش ولا الصاد مثال أعطينا اخفاء في الصاد من صبر شوف وين يمشي المخرج الصاد من اللي هي رأس اللسان مع الصفحة الداخلية للثنيه السفله ما يضرش كونه يمس لأنه بعيد يا مخرج النون ما يضرش من صبر واضح يعني يبقى حكيت ال ذ والث والظا هذه كيف كيف يعني تنجم تقرب لسانك غادي حتى لو كان مسلك المش بضغط ما يضرش ال المسان هي لأنه مشك من النون والدال والتأ النون والدال والتأ من أصول الثناء لكن يمس لسان غادي هذا مخرج قريب المخرج النون لأنك النون تنجم تجيبها المخرج بتاعها صحيح كيما تنجم تهبط ولا تطلع فوق شوي فهمت المسألة ولا لا يعني نجم نقول ان ان ان حرك لسانك جيب ان صوت النون لكن هي المخرج بتاعها معروف لكن النجم ان نحرك شويه المخرج فبالتالي لو كان نجيب نمس لساني في مخرج التاء مع الـ مع الـ مع, مع الغنه تولي نون واضحه المسألة ولا لا تولي نون لذلك في الاخفاء في هذه الحروف معناها يجرب اللسان ما يمسش في القاف والكاف خاصة لأقصى اللسان يغلق المخرج تماما فبالتالي ما فماش صوت فموي مع هذين الحرفين بخلاف باقي الحروف فما صوت فموي وصوت خيشومي في الاخفاء. إلا القاف والكاف الصوت كل خيشومي لأن المخرج الفموي مغلق تماما من قبل من كان واضح هذه من الأمور التي نبهنا عليها الشيخ ايمن سويد حفظه الله جزاه الله خير باخر الحروف بخلاف القاف والكاف جزء أقسام كما قلنا النون والدال والطار والدبال كتمس لأنهم في نفس الموضع تقريبا من في مخرج النون لكن يمس غادي بيصو لي إظهار والبقية تقرب البقية تنجمت تمس يعني من يعني مثل من صبرة شوف اللسان لوطه في الصاد بعيد ياسر علاش على المخرج النون ما يضرش انه كون اللسان بطبيعته حذر روحه لسان في في المخرج بتاعه ما يضرش وسنرجع اكثر تفصيل إن شاء الله كيف ناتي على هذا الباب إن شاء الله بين الله في احكام نون فاني بس من قبل نعم إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ مُبِينٌ قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن الله واتقواه وأطيعون يغفر لكم يغفر لكم يغفر لأنه القراءة مش يغفر لكم أظهرها يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم الى اجل ويؤخر ويؤخركم ويؤخركم أخركم كيف حالها الرّاء ساكت ساكت ليش؟, ليش ليش ها هو قال يؤخر. أنا أعبد الله وأتقو وأطيعه هذا إسمه هم اسمه طلب والطلب وجواب الطلب كلاهما هم يجي ها كفاس مجزوم ها؟ كما الشرط وجواب الشرط ما يبتقي الله يبتقي كيفاش تكتب؟ يبتقي ليش الحذفة اللي قال لانه مجزومة حرف علا وشنه هو الجواب بتاع الشرط يجعل له مخرجا ولا يجعل له يجعل جواب الشرط مجزوم كذلك لهني ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون هذا الطلب شنو هو جواب الطلب يغفر يغفر لكم من ذنوبكم ومعطوف على مجزوم مجزوم ويؤخركم الى اجل مسمى واضح في حفص يؤخروا ها لا لا هذه مفيهاش خلاف بين حفص وبين هذه مساله في كله هي. يغفر لكم, يغفر, لكم بين يغفر, لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون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 الله فيك جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم اننا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب اليم من قبل رد بيا لك القلق لم تعلب متحرك هيس وأنتبه له ما يليز أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أنعبد الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ولكن يجب ان يكون هناك اجر الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون تعلمون اجرنا للغنة اجرنا اجرنا اجرنا اجرنا اجرنا ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء يزيد تبه ما تقولش يزيد ما تحركش الفكين حرك فقط طرف اللسان يهبط الفكان في بلاصتهم يزيد يزيد واضح يزيدهم دعاء فلم يزدهم دعاء يزيده. ف... يزيدهم يزيدهم ما تميلهاش لا للكسره لا للفتح فلم يزدهم دعاء يا الا فيرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَرْشَفُوا ثِيَابَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَرْشَفُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا كنت نجم تبدا استرشف ثيابهم واضح انه فيها الفعل نتاعها نجم تعطف عليهم مباشره نعم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا، حس، نعم، أرسلنا، أرسلنا, أرسلنا فخم الراء. إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن ي... من قبل أن يأتيهم، قلش الهمزة، يأتيهم قلش الهمز يأتيهم من قبل أي يأتيهم عذاب أليم. يأتيهم انتبه للهمس في التاء لأنه متحرك ما يبان شفاه الهمس. يأتيهم من قبل أي يأتيهم, يأتيهم, يأتيهم عذاب أليم. يأتيهم يصر. من قبل أي يأتيهم عذاب أليم.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 ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء الا فرارا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ما تتقرأ لحفص الشاطبية حفص الشاطبية ليس له في المفصل إلا المد فقط ما عنديش حاجة أخرى دُعَائِي إِلَّا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا أربع. أربع حركات كما دعاء نفس المد دعائي فلم يزدهم دعائي إلا فرارا مش نفس الميزان لولا أطول صحيح ولا أطول. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا طيب و... فلم يزدهم دعائي الا فرارا وَإِنِّي كلما دعوتهم لتغفر لهم لتغفر لهم جعلوا, أصابعهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبروا واستكبروا استكبروا استكبروا واستكبروا واستكبر واستكبر لا لا لا انظر احبس الصوت احبس الصوت واستكبر واستكبر لي الوقت كمله، انظر سنحبس الصوت، واستك، بعدين يتحرر النفس فقط دون صوت، واستك، كت هبط لسان يخرج النفس بطريعته دون تكلف، فيش تكلف، واستك، لاحظ انك مش مرتاح، ها، واستك، قاعد هما شيء تحب تحب تخرج يعني، فل... ها، فهبني عما في نفسك كأرتاح، واستك. وستك كتهبط أخصى اللسان لاتنشوف الصورة بعدين يخرج النفس وستك بطبيعتها يعني دون تكلف مش نتكلف باش نجيبها ايه بطبيعتها وستك وستكبارو نعم وستكبارو استكبارا استكبارا ناشي الشيء وستكبارو استكبارا وستكبارو وستكبارو استكبارا تاهي به ثم إني دعوتهم جهارة ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا انه عوت انه كان غفارا غفارا انه كان غفارا بارك الله فيك طيب سنكتفي ولا نكمل الاخ نكمل الاخ تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا لا بين الكسره الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ناس محفينون ساكنة الرحمن الرحيم سون ساكنة الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم بسم لا لا كجيب الرحيم لن تصريح حبسك من أخرى في الكسرة اهرب أنا ديما تعلموها الخادّة الرحيم هاي إنا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومه مش قلون هذا هذا حمزة عود إن أرسل حمزة مجيش حمزة لأنه حمزة عنده ست حركات في إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن, يأتي أن يأتيهم عذاب أليم أليم عذاب أليم انظر انظر عذاب ضم الشرفتين في الضم عذاب أليم عذاب أليم لا لم تفعل <سؤال> <سؤال> <سؤال> عذاب أليم وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم إلى <إلقى> قال فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محقق بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متم عذاب أليم عذاب أليم, <عذابٌ أليم> قال يا قوم اني لكم نذير مبين مبين مبين أن عب مبين, مبين أنا الله واتقوه أن تقو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 قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم ونهارا ونهارا فلم مصوف مصوف ونهارا نفس المد في الهاء نفس المد في الراء حركتين الزووس ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دعوتهم لتغفر لَهُمْ جعلوا أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ واستغشوا ثيابهم وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دعوتهم ثم جهارا ثُمَّ إِنِّي جِهَارًا ثم إني أعلن ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وأسررت لهم... و... لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا فقلت استغفروا لا، استغ... لا. مفخمة الغين فقلت استغفروا رب لا استغفروا, استغفروا فقلت استغفروا لا لا استغفروا هذه الغين هنا ها فما أتى من قبله من حركة ففرضه مشكلا بتلك الحركة ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث وهي مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها هذا ساكن يطبع شنوه قبل مفتوح وفما قول آخر وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف مضمومها ساكنها مكسورها فهذه خمس أتاك ذكره فالساكن عنده درجة من درجات التفخيم فهي وإن تكون بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفيلة استغ نقولش استغ استغ في الغين جي في الغين ارفع أقصى اللسان وجعل وسط اللسان ينزل فقلت استغفروا ربكم استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا بارك الله فيكم عين تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل من قبل من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أنعبد الله واتقوه وأطيعون وأطيعون يغفر لكم بكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلو ونزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا, جعلوا أصابعهم في اذانهم واستخشوا ثيابهم في, آذانه بين الها في اذانهم واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا واصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني إني ثم إني أعلنت لهم أعلنت. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا بارك الله فيك, فيك بارك. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله هذا والله سبحانه وتعالى اعلى والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين